وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا هَكَرْ أفجهيتها مروب خُدَانِ إِيمَانٍ ببين وبجهني قالوا دي آمَنَّا ما بوار يا إناي أبويتشت محمد بهاتي أم الظانين أو تشت أو بهاتي شنخده يعني أخلاق منافقة جلنك هبو الديف ريكت منافقة تشوف وإذا خلا بعضهم إلى بعض وقت قالوا هندك شو أن دبجنا هندك دي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أنت شو هنتشن ويتشد بيجن بوان أو تشتخد تعالى بواء إنا يخارد كتاب وذا وتورات بحثه أو صافت محمدي محمدى هنكاو اعتراف إن كواند كان بهندك أو في غمبه وأنبخو جازن لش أيقود تكر ليحاجوكم به عند ربكم جواند قتا أيقوده هكر وهكره هكير والناكون اعتراف كير هنجر أف بصيرمانتها النخدة و قيامته بجرب الجلوكان أبيتشت آه قيامته تعقلون ما هي هنا أو